وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقَعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرَهُ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 119. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 110. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 111. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة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 لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَمَّ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَنَهُم يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وريجا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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرةكم وأموال وأموال نقت رفتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله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 111. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 112. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى 119. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 110. وقالت اليهود عزير ابن الله 111. وقالت النصارى المسيح ابن الله 112. ذلك قولهم بأفواههم 113. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قالت لهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح بن مريم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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم.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 وقاتلوا المشركين كافتين كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي زيادة في الكفر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 111. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير 112. إلا تنصروه فقد نصره الله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 119. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 110. إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التتبعوك ولكن ولكن بعثت عليهم الشقق. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 فهم في رأيهم يتRDDون ولو أراد الخروج لا عد له عدته ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القايدين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 وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا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 111. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 112. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عدّه أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قل أنفق طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل لا وَاللَّوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يسفطون.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 119. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 110. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 111. ألم يعلموا أنه من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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكُفَارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيكات؟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 إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب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 إِنَّ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَالكَ بَأْنَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَا قَعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلا وَلْيَبْكُوا كَثيرا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ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 سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما يفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله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 فَإِن تَرَدَّوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضَعُ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.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 112. وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 وما لكم من دون الله مولى ولا نصير؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد.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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما علّتكم عزيز عليهما علّتكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإنتو اللّه فقل حسبي اللّه لا إله إلا هو